سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما